119. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 110. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 111. بالباطل ليذحضوا به الحق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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعِلم فَقَدْ الذين تابوا سَبِيلَكَ سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وموصلح من آباء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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوْيُنَا دَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَوْ مِمَّ قَتِكُمْ أَفُسَكُمْ إِلَّا فُسَّعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَّنَ 122. وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 123. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك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 السميع البصير أوالذي لم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبليهم. كانوهم أشد منهم قوه واثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت استيهم رسوله بالبينات فكفر فأخذه من الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلَّقان مُبِيَّ إلى فرعون وعمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أذنا الذين آمنوا 111. وما وَمَا الكافرين إلا في فِي 112. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليذع ربه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 فقال رجل مؤمن من ألف رعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أتقتلون رجلاً أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِيَّاكُمْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّاكُمْ صَادِقًا يُصِبُكُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ 113. فِي في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 114. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِبٍ وَمَن يُظْلِمُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 111. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 112. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 111. فقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد 112. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فَلَا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة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 119. بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 أن نصيبا مننا، قال الذين استكبروا إن كل في جاه إن الله قد حكم بين العباد. 111. فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا 111. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 113. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه بالله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 117. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون 118. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن ثرة الناس لا يؤمنون، وقال ربكم دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.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 ذلكم الله ربكم خارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَفَدَعُهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي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 فَثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يتوفر 119. قَبْل أجلا مسمى ولعلكم تعقنون 110. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يفرطون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 119. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وَمَا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله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 114. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به بِهِ 115. فلما رأوا أنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا تَنَزَّلَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرُونَ ذَلِكَ